من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال المؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتي ما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود في سدر مخضود وضلح منضود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 كان قبل ذلك مترفين وكانوا وكان على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما اذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا أو أبانا الأولين قل إن الأولين والآخرين لا يَشْرَبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنَ الشَّجَرِ ذِقُون فَمَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبُطُون فَمَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْبُطُون نا شربون شربا لهم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو تصدقون